ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرى إنما العسر يسرى فإذا فرغت فانصبت وإلى ربك فراب